فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، <تصفيق> وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، ما يكسب. لبروا النبي نذكر هندي لا مجتهدين يا هندك لأعلماء هندك كونا خلصوا لأموز وعمقق معقدانا مواضيع علمية يا هي حرب باورين وعندك مبتديعش حرب خوان باورين أم أسلوب أسلوبك علمية. كما زعم بعضهم من المبتدعة وبعض من قال بقولهم من أهل السنه أما شفير ما نكاتك إما الفاظ قاسي نوين رق نوين معناه واني الشليج بين وكماستاو تنك نشلين نتنين نشلين الرقين منهج صحيح نيه لا افراط ما تفريط منهج صحيح نيه منهجي وصدمه منهج صحيح بل ودي كما زعم بعضه لكن منهج صحيح نيه وليس الاسم نفس المسمى لان ولله الأسماء الحسنى سيك لله الاسماء الحسنى وهذا يوجد قوة اسم نفسي مسمانية كيف ناو خدي كسكين ونحن نخي تعالى أخيك ذاته كيف يكون ناوة ناوة ناوة يا زيادر زيادر ونحن ناوة ناوة ناوة ناوة ونحن ناوة ناوة ونحن ناوة ناوة استأثر الله به في علم الغيب عنده عموما وللله الاسماء أجر اسم نفسي مسمى بيت لقد شنوا ونداء بيت شن خهوى ناو... شن ذاتهوى ليه راعمش حجيك قاطع ليه ليه قاطع الاسم ليس نفس المسمى شو كمبتديعبونا شت عقلي أنا وك اسم مسمى ليك جا جواز بن جواز بن شو كعلى ألا يتعدد به الإله؟ يصف النبي لماوصف جوازه. ألا يتعد تعدد تتعدد تعدد يعني أو كاتوا جوايا خي تعالى شن شن خوايك بن شن صفات أقول صفات بخابدين براين الله مثلا رحيم رحيم بصفه الرحمة مثلا يعني يسمع بصفه السمع قبل الله شونه تتعدد يعني واحد او عقلي وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم فإن الاسم هو اللفظ الدال اسم أو ناوية كدلال لا معناه شيء سلمعنا وكذلك سأخبرنا ما أخبرنا الاسم هو اللفظ الموضوع لمعنى لماذا؟ فإن الاسم هو اللفظ الدال والمسمى هو المعنى المدلول عليه اسا قلم قلم ناو أم شتا خوشي أو ناوي قلم ايغريتو توه ناوي قلم ايغريتو توه والمعنى المدلول عليه بذلك الاسم طبعا أم موضوع موضوعك ما بحثك لكتب عقيدة زوال بعض لكتبي عقيدة حاوية بس كده أو مناقشة كده أو رد لكتب عقيدة أهل السنة اهل بدعم مشكله ان رزق بوشي بو اهل سنوبر خوي الاسم والمسمى حلوى بعباره توزيك لغزاويش الاسم والمسمى ناو او كسيني نراوا. هل هو هو هل هو هو او غيره الاسم والمسمى هل هو هو يعني هل الاسم هو المسمى أو غيره، واضح؟ أو لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره. ين نجد اسم مسمى ين نجد غيره. كابو أي شيء بعد؟ نجد الاسم هو هو أو غيره. ين نجد هو هو أو هو غيره. ين ليس غيره. كام يصحها؟ فيه تفصيل، منهجي صحيح إيش، رأي صحيح إيش، موز موزعة، فيه تفصيل. يعني أقدر كسر امتحان كده بلاه الاسم والمسمى، هل هو هو هل هو هو ين هو غيره، الله فيه تفصيل. باشا فيه تفصيل بوه، هندجر هندجر هندجر ما بس عليه الله خالقنا الله خالقنا يعني خوي خلق كلمة الله ذات الله الله خالقنا يعني هو كلمة الله من في ذات الله خويتي. أم إسم الليلة هو الله الله خالقنا بس بونامنا أقرأت بونامنا الله ربنا الله ربنا هاتي أم جملة الله ربنا يا الله خالقنا في عرابك قلت الله مبددأ الله لفظكت ما بستع تا يان ذاتي الله لفظ الاسم لبل ام مشاكسه ام مشاغبي اهل بدعه قالت النبيل اكثر سيوتي الله الاسم هو هو يا هو الاسم هو المسمى ام ليس غيره ولا شيء تفصيل ان قصدت به ذات الله فالاسم هو المسمى ان قصدت فالاسم ليس المسمى بزها ليس نفس المسمى امام زعيم فاكوين بهذا المشهد ان كاساتا اجا لا يمكن ان يكون كاساتا لا يمكن ان لا يمكن ان يكون لا يمكن وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضه فإن الاسم هو اللفظ الدار كبيرا الاسم نفس مسمانية برم زرجة اسم ليس نفس المسمى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها أقبرين حموجة لي. اسماء يا اسم مسمانية كسرير باشا على الله خالقنا شيء كقول فيه تفصيل ان قصدت به ذات الله فهو نفس المسمى وان قصدت به اسما له فالاسم ليس نفس المسمى <تصفيق> و وللاك فلا يكتب وليس هو كذلك نفس التسميه نفس التسميه عند التسميه سما يسمى تسميته يعني اسم جاي للتسميه يسمى اسمي ولدي محمدا تسمية التسميه يمكن يعني تسمية يمكن طالما اسم تسميه Because his name الله Allah, because the name is God, and the name is God, and the name is God. And the هاي is God, and the name is God, and the name is God. The name is God, and the name is God. Is this clear? أخذ ناواني محمد أليه سميته ولدي محمدا أدل زورة الأسرأويكا الاسم ليس نفس المسمع أسبوه لله الأسماء الحسنى يان أيما تدعو فله الأسماء الحسنى يان ان لله تسعا وتسعين اسما 100 الا واحده حديث ابي هريره متفق عليه يا اما حديثي ان لي خمسه اسماء في فاصل الله عليه وسلم انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب متفق عليه اما الروي لله نقليا للقران وللسنه شندين دليل هاتوا الاسم ليس نفسه الاسم ليس نفس المسمى اما لم قد عقليش مثلا بكسي قليل يا زيد يا زيد فان الذي ينادي شخصا فيقول مثلا يا زيد يريد ذات الشخص الذي وضع له هذا الاسم هذا هو المعقول تولي <تسجيل> <تسجيل> يا <تسجيل> زي بانقي <بعد> شيئكي بانقي خويئك يا بانقي ناوكي بانقي <بعد كي> ناوكي معلوم ابن جريري طبري لا كتابي صريح السنة افرمه وأما القول في الاسم أهو المسمى فهو المسمى او غير المسمى فانه من الحماقات الحادثه التي لا اثر فيها فيتبع يعني ايش دليل انك نسري حديثه ايات قول الصحابيه اشته وانا قول امام ولا قول من امام فيستمع والخوض فيه شئ فساد بس كدني اما لما جلست شيء مناقشة باريه او كده بس خي بيتشكل الله واعزى ده بينه قيد او يحقق البابس كده ترى استدلال لسر استبدال احتجاج وبالجهانة قال قاليناه بو الله شنو كآثارك قول امامك, إمامك معتبار ودليلك كتاب سنة قول صحابي الخوض فيه شيء والصمت فيه زين بعدين بدرسته وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق عز وجل هل أوان دب شبوء إنسان العلم دليلي في الكتاب فلان أويك دم وعباس ما كنت صحيح تفصيل بدينك مبتدعان دوام دعم دم الاجيب لكن اجل وطل الاسم هو نفس المسمى يعني ليس نفس المسمى لهاك يقصد كي يشتهي يعني. برى فيه تفصيل ان قصدت به كذا فكذا ان قصدت به كذا فكذا توضا باشا وقول بعضهم ان لفظ الاسم هنا مقحم وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه ليس بشيء قول هندل لقول بعضهم أم أدب الزرور في رجبه مرجني رضيها كسر لتوانا وقيبين حياي ببي فضحي بكين لما جاء لات علم لأن أم قولا قولي أبو عبيدية معمر بن المثنى معمر بن المثنى أبو عبيدية رأس في اللغة قرام لموضو أغلب بيالي وقول بعضهم شي كذ أسر الإسم ناوكي شادر أتواني لا أبو عبيدية معمر بن المثنى شنك أو أرشي و. إن لفظ الاسم هنا مقحم. كاتي علي بسم الله أبو عبيد نعمر بن المثنى. علي ما بسد بالله بالله يعني استعين بالله. كلمة اسم كلمة كزيادة بزخرافة وشأنه. مقحم مدخل يادخيل. لعربيا بنو نبي ولكن اصبحت بدسته بزور بدسته بغير ببو عرس لكي سليم هل بزور عاكش اقحم فرساه النهر ادخلوا بزور كي تناولوا بزور الله بسم الله كلمه اسم محمد بزور للاستعانه باسمك اكي يا بالله ها بالله بالله علنا بره او ام ام كلمه ام مقحمه تتلى عل قولي ام ام ام ام امام ام عالما ليس بشيء لان المراد ذكر الاسم الكريم باللسان فاما با استعانتك بالله با من هنان ناوك كلمه اسم مراده ما بس مقصوده بوجي بو اويك ناوي كنتو ناوي خويا هيني اي تو استعانه بالله اكيد استعانه بالله اكيد من غير اسم نيه بو ذكر اسمك اش خويا الشريفه ناوي هنا لكش شنيفه قال بسم الله بنالي خويا كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى سبح ويسبح فعل أمر حركا لالتقاء الساكن يا ساكنين سبح اسم ربك يعني آية تسبيحي ناوي خوابك يا تسبيحي خوابك تسبيحي خوابك لم رؤوا كلمة اسمك مقحمة مبسنية لمروز تماشي كدو بلان تماشي شلون تقديرك قال اي سبح بناطقا باسم ربك قال تسجيحات بك بلان ناوي خو خواه. لك خو ناوي خو فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى ما بس تجويك تبرك الدسكري بركتي او دسكري كتون ناو اهيني بناو هيناني اسمك كما بس في اسم الله سبحانه وتعالى اماشه وعندئذ مناقشه بك قولي ام حال ميش كلمه اسم كلمه اسم خوي ليس اسما لله حتى يتبرك بنفس هذه الكلمه واضحه بي قولك ممكن لهذ لاوا بلان بمشي ترجيح انداواك ما بس كاتي علي بسم الله اوك يذكر للتبرع مش معناه مهنية. نذكر هكذا كما جاء كما جاء نقول بسمي بسم الله بسم الله كاتي يجيب النوي قادس بأكين خنا بيقولين بالله اكتب شنو كذا او اگر ما انكتب بالله اكتب شيء للذهنه متبادله يعني هل ذكرت اسم الله يعني قصدت ذكر الله نعم علي بالله اكتب يعني انا اكتب معتمدا على الله يعني التسميه امانه بسم الله كتبت امانه نعم ام ترشيبا بسم الله كاللويهات وابوء كا يعني اذا بدات بشيء تذكر اسم الله عند البدايه اجنا اقر وانا بيت كسك لناو دلي خوي وقرار اداك مستعينا بالله يكتب هل استعان بالله وكتب يانا استعان بالله وكتب تسميه كذن بسم الله كذن ما ويا امر راجح الامر هو رغم اوانش بينه طعني لي ابدا راجحك اوياك وشيء اسمك ام معناه متبادلا تأصيلا معنات بوكات تسميه كذن بسم الله كذن امينه بسم الله كذن امينه نك التبرك بكلمه اسم بنفس كلمه اسم ولكن الله اعلم به وهي كشيه تسميه كذن بمينت تسميه كذن بمينت مقصود إجلم جملة بسم الله بوتسميه كذنه نكب بو مطلق الاعتماد والتوكل على الله من غير تسميه فاضحة واسم الجلاله اسم الجلاله يعني العظمه الجلاله يعني العظمه ولكن لفظي الله قيل انه اسم جامد لعلمه صار فى جامد مان هي مشتق مان مشتق هويك الى مصدر يك هوى يام اسمك لفعلك ولا هندك لعلما اشتقاق بكريت بلان جامد هويك مشتقني الى اشتق اين الله لفظي الله اسم جامد غير مشتمد بو لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها لأن اشتقاق اشتقاق اشتق لاشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه تعالى قديم طبعا النبي اخواش قديم بوه نايو خا قديمة خا يانا قديم بمعنى الأزل إخبار بوي قديم جائزه بمعنى الإخبار جائزه أما بمعنى الأسماء والصفات الثابتة قديم نا اسمنا صفة أما بمعنى الإخبار الله قديم بلا ابتداء جائز واسمه قديم بوش اسم قديمة بما أنه بما أنه ولكن الله سبحانه وتعالى هو كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك كذلك نتيجه حكمه كذلك لسر كذلك كذلك كذلك اشتقاق يستلزم كذلك يشتق منه كذلك لسر مقدميك منطقي لبلوي اشتقاق لماديق اشتقاق الكره ولبلوي اسم شي قديمه ولبلوي قديم ايش لا ماده له ليله وخذ على هيش الاشتقاق ما كرهابو نبي بلوي مشتق من الفرنچيه ف هو كالسائر الاعلام المحضطه كلمه الله لفظ الله وكو باقي لك جميع الأعلام المحضه علمي محضشي يعني او علمانيا كمشتطنين كلاب يتنا بقول ومثل صابر ناصر علمني صالح علمن بس خوي صالح اسمي فاعل صالحي اشتقاق لصلح و اسمي فاعل و اسمي فاعل و اسمي فاعل و وتعلم فاعل و اسمي فاعل و اسمي فاعل و اسمي فاعل و اسمي فاعل و اسمي فاعل سبحان الله ناي شخص ابنه قائم معناه قيامتيه عندنا جالس معناه جلوسيه عندنا ناصر معناه نصتيه عندنا تيأتي أما علما محض يجمعناه كتانية ألين بفضي الله وكباخ إعلام الرواية التي لا تتضمن صفات تقوم بمسمياتها وكو قائم أمانية ككمال الصفات لخوبرهم علم بيتهم كمال الصفاتش لخوبرد والصحيح أنه مشتق أو الراجح بتجيء لفظ الله مشتبه جامدني نيم جرب بين سر أمري كمال مقدمات دعنا مقدمات منطقي نتيجة لما سردنا إنه اسم جامد غير مشتبه لبرج لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها لبروي اشتقاق اشتقاق مشتق لمشتق منه اجري مشتق لمشتق منه اجري وابي ما واسمه تعالى قديم واسمه تعالى قديم يا الله سبحانه وتعالى كقديم لا اشتق اشتقاق لكلاما في اما فيه انتقال ذهني تلبس اشتقاق الفاظ رويت بو اشتقاقي حسي اشتقاق ذوات اشتقاق ذوات اجنب بو الله ممنوعا الله ممنوع لفظ الله مشتق بو لفظ الرح الرحمن ممنوع من الصرف يا اخو الرحمن مشتقة غنية الكبير المتعال اشتق بو او ممنوعين ممنوع وين هذا هذا بك صحيح هنا هذا بك صحيح انتقالك الذهني لا مؤلف دروس بيت لباسه دراسه كدني اشتقاق لفظيا جزا لنا اشتقاق شيء وحسي أما لو هو مشتقم على شيء والقديم لا ماده له ماده شيء حسي. أما ما ده لغوي لو كاتيكا لو كاتيكا وجودها لا يوجد شيء كلامي شيء أخوة تعالى أزلا متصفة بأسماء وصفة وكلامش، فاضحة عموما أقل ما مشتق. واختلف في مبدا اشتقاقه لا مشك ايه لا شيء مشتق الله لا اشتقاق كلا لفظ الله لا اشتقاق كلا فقيل من اله يأله ألوهة والهه و اولوهيه يأله ياله فعل يفعل اولهه افعوله وفياله والالهيه فعوليا كابو الها يا بمعنى عبد اما صحيحه اما صحيحه اله يعني كابو الله لا اله الا الله والالف لامك اللابه اله فعال بمعنى مفعول اله معبود شن اله فعالة بمعنى المفعولة. مثلا كتاب كتبت الكتاب كتبت الكتاب والكتاب شيء مصدره كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابه باش اجوت كتبت الكتاب تقصد به مكتوبا يا تقصد به الكتابه مكتوبا وبس ب مكتوبا كتبت مكتوبا كاو يس كتاب فعل بمعنى مفعول يا بمعنى مفعول اله بمعنى ممدوح المعبود اله فعال بمعنى مفعول الف لام قداوت السليب الله وقيل من أليها فعلا بكسر الله أليها ياله بفتحها ياله الو فعلا اذا تحير امرش طبعا صفتي عقول ك يتاله في الله يعني يتحير في ذات الله دبل اوه تعالى او ان صفاتي قوريه او ان ذاتي قوريه او ان او ان, أو ان يتحير يعني بمعنى التحير اله ياله اله ان اذا تحير اما اجل لزمان شاءاله بمعنى هاتبيه بلان بوخيت على اما صحيحني أو صحيح او هي كم صحيحه ولكن هي كم ان يكون هناك من يكون كاي من يكون هناك صافي يكون يعني لا يصل هناك عقولنا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك استواء الله سبحانه وتعالى يكون هناك من يكون فلاني نزول بيا اله <سؤال> ياله الها اذا تحير امش تحيرك لا ينتوي بلا مربعات بلى قولي كم والصحيح الاول فهو اله بمعنى مالوه اي معبود ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الالهيه والعبوديه على خلقه الله ذو الالهيه والعبوديه من باب الترادف على خلقه اجمعين كما الشاهد الليله ذو الالهيه والعبوديه هو اله يعني معبودهم ويعبدونه يعني يستحق العبادة وعليهم العباده وعليهم العباده وعليهم العبادة له على خلقه جميع أجمعين يعني خواهي تعالى أو خواهي كمألوها وبي عبادتي شي كان فرزل السر هم خلق عبادتي بوك فأبو السدل بم أثروا كدوك ابن عباسي هنا أم أثرى ثلك ابن جريد الطبري روايتي كدوة الشيخ أحمد محمد شاكر، الله إسناده هذا الخبر ضعيف، إسناده هذا هذا الخبر ضعيف، فالأمم سندا ضعفي شتياي انقطاع شتياي، ضعفي شتياي سندك، وانقطاعي شتياي للسندكية بيشذكروا ما رهايا، عماري ما ريخ خذ عمي, عمي هاتوا. ضعيفة كيسك ضعيفه علماء حكما انقطاعي شتي يا بحاكي كر مزاحمتي يا الهلالي لم يلقى ابن عباس نجشوت ابن عباس والروايات له عموما اي بحث اقل ضعيفه بقول شيخ الاسلام بن تيميه لما جاء لاتانا كمجالي احكام نيا اثبات تحليل وتحريم وحلال وحرام نيا علماء عندي جاء لما سالانا تساهليا كدوا لفضائل اعمال لاثبات جورشتي المعاني اللغوي لما باحث اللغويانا تاثر ببيت ولو فيه ضعف ضعف كانش هنا, هنا انا استدلال بي وكدوا لتقويه هذا المذهب أما بوشي بوحلا بوحلا الا إلا مجر كسك خوي خويبون ببعيفي نزاني وأما ثبش مذهبي ما محمدا يعني حديث أجر مرسلش بمقدمة لسجي لسات الرأي قياس عموما وعلى القول بالاشتقاق صحيح أفضل بارك الله فيك تنبيه جوان بلأ. جزاك الله خير الله, الله فيك. أو قوله أتمنى قولي شارحة قولي شيخ من تيمير رحمة قيدة بيت ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين وعلى القول بالاشتقاق أقبل لفظ الله مشتق يكون وصفا في الأصل ولكن غلبت عليه العالمية أقبرين مشتقة أو كاتان لأصلى لأصلى وصف لأصلى كلمة إله وصفة وكتون الصالح حسان ناصر محمود مثلا أمانشين صح دعي غلبت عليها العلمية. فصارت أسماء اسماء لأشخاص أبناء أسماء، ولكن غلبت عليه العلمية فتجري عليه بقية الأسماء اخبارا وأوصاف أو تبوّت علم دعي باقينا وكان الله تعالى كرّهما رحيم سميع عليم أما أنا أبنش أوصاف بوي اجر لقل يأبين أقول له يا بني الله رحمن رحيم أو كانت الرحمن رحيم سميع عليم او صاف البشى الله أجل الرحمن على العرش استوى بس الله يعني. بس في الله رحمن رحيم و في في فتسري عليه بقيه الاسماء اخبارا واوصافا يقال الله رحمن رحيم سميع عليم كما يقال الله الرحمن الرحيم الى اخره والرحمن الرحيم اسماني كريماني دوني بالريزن من اسماءه الحسنى دلاني حدوشان دليل نسرشي على اتصافه تعالى بصفة الرحمة. هذا كان على صفتي الرحمة هاي. جتمع شخوات الرحمة أمر رحمتي إما أي ألي دوا إثبات معناي الرحمة كن كإثبات الرحمة كنك شن رحمتي إما وبالبهمان وسائل هندي العلماء كان إمامنا وويل ل ل صحيح مسلم تأويل الرحمة بو شن ك فصورناك ذي الرحمة لا إما بعاطفة وبدل وبجوارح هندك العلماء لما شا كرتوت الناري كجيه يعني تصورنا كان رحم بو خوات على عص يعني إثبات كان بو شو كأجل خوات على الرحميها يا بتشي بتشي على بقلب ونقيش يا الرحمن على خوي القرآن دوام في قمصص المسلمين بو لا يخذاكوا سبحانه وتعالى. وهي صفة حقيقية له سبحانه مجازنية <بسب> في إرادة الإحسان إرادة يعني الله يعني يرحم يعني يريد الإحسان نعم. على ما يليق بجلاله صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق بجلاله. ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمه ونابئة تفسيري كأن ما بس لصفة الرحمة لازمي رحمة لازم يعني اللف ها هو اللف يعني شتيك لقل رحمة رحمة أو أخوات زيس الاحسان الإحسان هل كسير بلا مر بها كسير يريد الإحسان له ينا إرادة الإحسان لازمي رحمة ألين لازم رحمه لازم وملزم لقال يقبون لازم لازم الصفير رحمه ألين إراده الإحسان نبي بوش تفسدك شو كان الرحمة رحمة نثبت الرحمة كما هي كما تليق بجلاله صفتك حقيقية ملام شيوش وعزيز الله عالم بخيت تعبث بخيوا كإراده الإحسان ونحوي كما يزعم المعطلة كما يجب المعطل فقط تحريف يكون المعطل هذا يكون المعطل هو ان يكون المعطل هو ان يكون هو ان يكون المعطل هو ان يكون المعطل هو ان يكون المعطل هو ان يكون المعطل هو ان يكون محرف ومعطل شوف التحريف ايش تعطيل نوعا كذا شيء تعطيل تعطيل جسمي جنسي جوري عام وسيأتي وسياتي مزيد بيان لذلك ان شاء الله واختلف في الجمع بينهما الجمع لبين الرحمن الرحيم كذا اخيدا المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا الغنم الرحمن بو دنيا هموشت رحمي اخوا بو همو موجودك حاصل حتى بو كافر حتى بو بو منا اواني كدشمني خوان حتى بو شي يعطين چونك مرزوق رزق يعني دا وشي يعني فداون المهم رحمي خابو هموشتك الرحمن بوها مشتك وسعت رحمته كل شيء في الدنيا بو لان صيغه فعلان بزياده الف ن تدل على الامتلاء والكثره ضربيل صفر بربون شتك بربت فعلان باشا وزوربت زور بر والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الاخر وكان الرحمن هو دنيا رحمة الله تعالى هموشتكي جتوتوى بلان رحيم تنهاب وإيمان دارانا في الآخرة معروفة. قول معروفة لكن حصر كدني لم معنى غلطة حصر كدني لم معنى غلطة الرحمن تنهاب هموشتك أو الرحيم تنهاب شيا جتوتوى وقيل العكس رحيم ويا بلال الرحمن قال قولا زور ضعيفا قوليت العكس كان ضعيفا وقد ذهب العلامه ابن القيم رحمه الله الى ان الرحمن دال على الصفه القائمه بالذات والرحيم يا والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ولهذا لم يجئ ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما أم قول قولي كي زور بهزا أو معناه فيدي. الرحمن دليل اللى سألوا يك وتعالى متصفى ذات الله متصفى بصفة الرحمة وبرش للرحمة صفته كمية ذات متصفى وبالرحمة كيزورش أما رحيم أوصفتك لا الله يا جندتي بهر داشته که کافر کم نداشته کافری لس که هیچ که هدیته او کاری لدا ایگونی منال که او رحم رحمی نانش پیدا شه هر فرق که او رحمان یا اسمی رحمان و رحمان دلاليك في هذا الدلالي وثبوت الرحمةش زور لزاتي الله. بلام الرحيم جاين دني السفتي الرحمة بمخلوقين. واضحه. لنا أوانش بتعبر. مسلمان. وكن جمع دبينا خلايتك باسمك. دال على تعلقها بالمرحوم. ولهذا لم يجب ببلقيش لم يج الاسم الرحيم متعد في القرآن. سفير الرحمن بكرناها تبوه هيج كسيكا خي تعالى بس سفير الرحمن رحمي كل بيلهاش قال تعالى وكان بالمؤمنين الرحيم سيكا رح سفير الرحيم متعديبه مؤمنين بلام رحمن رحمن شن كأجلب الله يخوي تعالى صف كي بوها مش تيكا بلام رحيمة كي شيا بس بوإيمان دارنا فرقك الجوهري أخيت النيوان الرحمن الرحيم هذا السفقة هل أن فرق باشاك ابن قيم باسي كده. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. روايات كلا ابن عباس هو بتضعف رؤيا عن ابن عباس انه قال هما اسماني رقيق عندو ناوي ناسكن ناسكي مغل مغل بوتي ناسك إلى شيء لروي شيءه ما قد كلميني ما قد لفظني ناسك أو معنيك هل لبر ما ما كان رقاقتي يعني كلمهك هذا اللي حوجتينا وكا اسماني رقيخان احدهما ارق من الاخر هذ رقيق رقيقه ناسكن هذ كان سوزو اطفو رحم فائته على بر بالمخلوقين بالان ايش يشنده يسير ارقتله كشيا رحيم ارقتله فلك الجند يرحمكم ومباشرو ايصالي رحمقه بالامر بخلف باخوا متصفيش بالرحمان كان <تصفيق> معني رقاقي زادت اسمان رقيقان من الاخر لم رو تماشكلوا كجيشين رقاقه رزق بل دوات جيه البيت عموما أم اثر هل أصلا موضوعه رواه البيهقي في الأسماء والصفات كمال يا خلكي تاع مسلسل بالكذابين مسلسل بالكذابين فقد رواه محمد بن مروان السدي الصغير فهو سلسلة الكذب وروى البيهقي في الجامع البيهقي في الجامع لشعب الإيمان عن مقاتل ابن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل عبدي دعاني باسمين رفيقين أحدهما ارق من الآخر فالرحيم ارق من الرحمن وكلاهما رقيقان المهم أحمد حديثه كوتمان بسنة ذكية عشان كسيك ومحمد كريم مروان بس من سودي صغيرة وكسي كتير اشتيا لسنة ذكية الكلبي محمد ابن السائب اتهموه بالكذب واسن سنة ذكية كسي كتير شيء أبو صالح ومولأ أمهانة فيه كلام كما في الميزان يعني للذهب، وهو لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل، جامع التحصيل، جامع التحصيل في احكام المراسيل للحافظ خليل الكيكلدي طلب الشيخ إخسر من تيمية؟ حافظ ابن حجر رحمة الخليلية. علي ام كالبيا محمد بن السائب نخوشك وتوى لأن نخوشكيها بهاوريكاني وتوى نخوشك وتوى فقال لأصحابه في مرضه كل شيء حدثتكم عن أبي صالح كذب حد شيء كنت البارئ أبي صالح حميد الوهد بويا متروك الحديث عموما هذان الحديثان جميع اعتمادني يعني. لا تجوز روايته سبال جبيناكين وهما اسمان رفيقان احدهما ارق من الاخر وقوله رفيقان قيد هذا التصحيح وقع في الاصل عندك روايتان كدوا وانما هما شي رفيقان رفيقان مجاثي رفيقان كان رفيقان هما اسمان رفيقان والرفيق من اسماء الله تعالى اه ريباتكم محقق كتاب الجامع لشعب الايمان للبيهقي محقق الجامع لشعب الإيمان للبيهقي تناري عبد العلي حامد او الا اسناده ضعيف وفي وفيه جهال ومقاتل ابن سليمان متهم والضحاك لم يسمع من ابن عباس ومنع بعضهم كون الرحمن في البسمله نعتن اسم الجلال حنديق العلماء ارنش ارن الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وصفني بسم الله الرحمن الرحيم منع ان يكون النعت نعت وصفي الله نيع لانه علم اخر كا الرحمن شيء علم هو الاسم سي الرحمن علم علم الف لام ما في شيء اللي كيدير العلم شك حموا الاسلامي شو بيتصرف هر اسم اجلاء اسماء الله زياده للتفخيم لو كن بالفلسفه بالتفخيم بالتعظيم ببيع له مكان الشيا علم بلان خاصيتي كانت يعني لبر او ام على علم منقولا لما اصدروا يا لونيك وهبونا النقل كرام بنت علم گویا اگر لغل الله دادنا أبيت النعدي، لأنه علم آخر لا يطلب على غيره والأعلام لا ينعت به علم ناكذ النعدي مش أرين والأعلام لا ينعت به ما صحيح نيا أقرأ مبسو الأعلام المحظة بيت أعلام المحظة علم المحظ نعت في ناكري وصي في ناكري ما صحيح اما اگر علمه شيء بيت علم فيه معنى فيه فيه معنى الاوصاف وكن ناصر وكحسن وكصالح بون منا جاءني الرجل الصالح جاءني رجل صالح واضحه يعني با صالح ليش يريدك بأصالح لش نيتلا على البيت وصف والأعلام لا ينعت بها عندك وانطو بول لو كاتك النعت علميتي من لا تبقى حالة النعت بها علما بل وصفا لما قبله من الموصوف أجى خوي شيرح عليه والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية. لا برأي معنى وصفية تياه أبيات النعت. فالرحمن اسمه تعالى ووصفه. كابو أسأل الرحمن اسم ينوصف <تصفيق> ليال وصف. أي ناء كلامي الرحمن خوي اسمه شو شيشة <تصفيق> ولا تنافي اسميته وصفيته. أني ولا تعارض بني كأمننا وهج معارضي أونية كوصفه. ليش إنك وصفة؟ ليش إنك اسم شو تيشة وصفه؟ فمن حيث هو صفة جرى تابع على اسم الله. لو كتي كوصفية هاتوا بوتشي تابعو نعتك بو اسم الله. ومن حيث هو اسم لهش إنك شا اسم بيت. هوي بوخوي ورد في القرآن غير تابع هذا هو الناو هو الرحمن على العرش يستغل. هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود الاسم العالمي بل ورود لا يوجد شنو ورود يعني ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورد ورود مفعول مطلق بل ورد ورود الاسم العلم بل ورد بل ورد ورود الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى سأل الرحمن شئ اسمه اسمه راس معناه وصف الشيخ ابراهيم تابعني يبو متبوعي بسر خوي وخوي اسمه واضحه تابعوا الشمفاطه تاع